وهذا زوج يسأل ويقول زوجتي مسلمة ولكنها لا تصلي ولا تلتزم بالزي الشرعي وكلما نصحتها بالصلاة ولبس الملابس الشرعية ترفض فهل أطلقها ثبت في الحديث أن الرجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته فعلى الزوج أن ينصح زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها ذلك لأنها مقصره في حقوق الله سبحانه ويهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن أن في ذلك فائدة كالهجر وعدم الاستجابة لرغباتها الكمالية يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء له حملها على الصلاة قهرا ورأى صاحب الفروع أن الزوجة لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى فذلك من اختصاص الحاكم وجاء في معجم المغني لابن قلامة الحنبلي أن للزوج ضرب امراته على ترك الفرائض وان لم تصلي احتمل الا يحل له الإقامة معها ومن هذا نعرف أن الرأي الغالب أنه يعظها باللسان فان لم يفلح أنكر عليها تهاونها في الواجب لله وعاملها معاملة تدل على كرهه وبغضه لها ولا يتحتم عليه أن يطلقها من أجل ترك الصلاه لأن المسلمة المقصرة ليست أقل شانا من الكتابية التي يباح للمسلم أن يتزوجها وتركها للحجاب كذلك لا يحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها بالزي الشرعي سيؤدي إلى الفاحشة وهي مصرة على ذلك فمن الخير أن يفارقها والله أعلم.